فضيلة الشيخ هذا الإنسان يقول اشهد الله أني أحبك في الله ثم يقول لي والدة لا تقرأ وأحب أن أضرها وكثيرا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابها لها ولما سمعت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها وهي الآن على قيد الحياة فهل يصل ثواب الصدق من مال أو غيره إليها سواء كانت حية أو ميتة أم لا يصل إلا الدعاء حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث إذا ما في الحديث وهل الإنسان إذا كان كثير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائما وقائدا يشهد ولو الحديث بأنه صالح ويرجى له الخير عند الله أرجو الإفادة ولكم من الله الثواب والجزيل أشهد الله على حبك وحب إخوانك في الله عز وجل ونسى الله أن يجمعنا جميعا بهذا الحب في دار كرامة أخيب الله بر الوالدين بالصدقة عنهما جائز في حياتهما وبعد موتهم فيجوز لك أن تتصدق في حياة الوالدين عن الوالدين وليس هناك حرج ولا بأس وهذا من البر وهكذا إذا توفيه فإن سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها وما أراها افتلتت يعني ماتت فجأة قال رضي الله عنه ما أراها لو بقيت إلا أوسط أفأتصدق عنها قال نعم فجعل لها حائط الخراف وكان بستانا فجعله صدقة على أمه رحمه الله رضي عنها الصدق عن الوالدين وبر الوالدين أحياء وميتين كل هذا تؤجر عليه ويكون لك أجر الصدقة وأجر البر وينبغي للمصلم أن يعتني لبر الوالدين وما ذكرته في السؤال من كونه يدعو لوالديه في صلاته وفي غيرها نعم هذا من البر ولذلك قال بعض أئمة السلف منهم الإمام الأوزاعي في قوله تعالى أن يشكر لي ولوالديك قال أن يدعو لوالديه في الصلاة فهذا من البر من أفضل البر وإذا أكثرت من بر الوالدين في حياتهما سهل عليك بإذن الله البر بعد موتهما ومن الناس من يعطى بر الوالدين في الحياة هو بعد موت الوالدين إما بسبب غرور أو غفلة فينسى والدي أو يغطر بمدح الناس له أنه كان بارما وينسى والديه ومنهم من يحرم بر الوالدين في الحياه هو بعد موت الوالدين وقد يكون الذي يبر والدي بعد موتهما أعظم درجة عند الله ممن يفوته البر في حياتهما قد يكون مسافرا بعيدا عن والدي ولا يتسر له البر على أكمل الوجوب فإذا مات والداء تصدق عنهما وما ذكرهما إلا دعا لهما واستغفر لهما ولا عرف أحد من أصدقاء والدي إلا وصله وزاره وتسبب في الترحم على والديه ونال صدق البر بصلة أهل ود أبيه وأمه وأحسن إليهما فينال الدرجات العله ومن أصدق ما يكون البر إذا كان بعد الموت لأنه بعد الموت ينشغل الإنسان وقد ينسى ثم إنه إذا بر بعد الموت لا يراه والدان ولا يجامل في وجه الوالدين ولكن لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله ولا يعلم بحاله إلا علام الغيوب هذا أصدق ما يكون ولذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم البارة بعد الموت فقال أولد صالح يدعو لهما فبين هذه النعمة العظيمة إذا أردت أن تكون من الصالحين, من الصالحين فادعو لوالديك بعد الموت وكن ممن لا ينسى والديك بالدعاء والترحم عليهما ألا تذكر أما طالما حملتك وأرضعتك وتعبت عليك والله لو متقبلها ما نسيتك ولربما فقدت عقلها وفقدت رشدها من ذكرها لك كم من أم لم تنسى ابنها بعد موته ولم تنسى أعماله الجليلة وهي لا تساوي شيئا في جنب ما تصنعه معه من وفائها وبرها ولو مت قبل أبيك لفعل بك مثل ذلك فالله الله في بر الوالدين خاصة بعد الموت فالذي لا ينسى والديك لا تنسى والديك ولو بدعوة قد تقول رب ارحمهما ويكونان في القبر في ساعة يحتاجان إلى هذه الرحمة وليس هناك من أهد إلا وهو محتاج لرحمة الله فقد تقول ربي أفسح لهما في قبرهما ويكون القبر ضيقا عليهم وأي نعمة ومنها أن يكون والدك في ضيق من القبر فيفسح لهما في القبر برعوة صالحة منك وقد تتصدق رزقك الله المال لا يعجزك أن تذهب وتشتري شاتر وتذهب وتنظر إلى قرابة أيتام أو أرامل أو بائسين وتنويها صدقة عن والديك أو, أو تدعوهم في بيتك وتنويها صدقة عن أبيك وأمك أو تدعو إخوانك وأولاد عمك وقرابتك في البيت عن صدقة تذبحها عن أبيك وأمك يجمع الله بها شملك ويصلح بها حالك والرحمون يرحمهم الله ومن رحم والديك فقد رحم حق الناس بالرحمة والله أمرك بالعزة ولكن مع الوالدين قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هل تستطيع أن ترد الجميل هل تستطيع أن ترد الفضائل والنوائل والحسنات الكثيرة من والديك هل يعجزك أن تستخذر لهما قائما وقاعدة هل يعجزك أن تقول اللهم أنر قبر والديك اللهم افسح لهما في القبر اللهم ارفع درجتهما في المهديين هل يعجزك أن تدعو دعوة صالحة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفافك العلع نسألك بأعظم ما سئلت به اللهم إنا نسألك بأعظم ما سيت به أن والدينا في هذه الساعة رحمة لا يعذب علي بعدها أبدا اللهم رحموا رحمة, رحمة الأطرار اللهم رحموا رحمة, رحمة الأخياء اللهم رحموا رحمة, رحمة الأطرار اللهم رحموا رحمه, رحمة, رحمه, رحمه, رحمة الليل والنهار اللهم أفسحهم في قدورهم <تصفيق> ولوض لهم فيها اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا في بر الوالدين فنسألك ونضرع إليك لا إله إلا أن تجزيهما عنا خير ما جزيت والدين عن الولد اللهم اغفر لهم الذنوب واستر لهم العيوب وفرج لهم الكروب وأمنهم من البلايا والخطوب وأنزلهم منازل الأبرار ونعمهم نعيم السعداء إلى خيار اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك وحرزك من عذاب القر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر ومن كل بلاء في البرزخ والحشر اللهم ارحم ضعفهم في موقفهم بين يديك هون عليهم الحساب وأعلي لهم المراتب يا رب الأرباب واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد اللهم اجزهنا عنا خير ما جزيت والدين عن ولد واغفر لنا كل تقصير واغفر لهم كل تقصير في حقك حقوق خلقك اللهم سلمهم من حقوقك اللهم سلمنا وسلم والدينا من حقوقك كلها يا أرحم الراحمين سلمنا من حقوق عبادك ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين